111. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 112. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم حتى إذا أفقدتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء هُنَّ لَنَنتَصِرَ مِنْهُمْ وَلَا كَرِيبَ لِيَبْلُوَ وَعَضَفُ بِبَعْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ 117. ويدخلهم الجنة عرفها لهم 118. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 119. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 كَأَهْلَكْنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كمن زين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ 111. مثل الجنة التي وعد المتقون 112. إذا أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 114. لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا 115. ولهم فيها من كل الثمرات من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 لَكَقَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفَ أُلَّا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستوفى لذبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.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 ذَلِكَ ذلك بأنهم مَا ما أسخط الله وكربوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسمه ولنعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حث. 119. ونتا نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا بعدما تبين لهم الهدى لن ضر الله شيئا لئي ضر الله شيئا وسيحبق يا أيها الذين آمنوا. 111. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 112. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم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 119. ويأتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل وعن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتوالوا 119. فاستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا